بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله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 إن الله عليم خبير وذعد أبناءنا الطلاب فهذا شرح على مختصر الشيخ قليل بن إسحاق المالكي في فقه إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع نتناول فيه بعون الله تعالى وتوفيقه الكلام حول أحكام زكاة الزروع والثمار فكما أشرنا سابقا في بداية حديثنا عن الزكاة أن الزكاة أنواع متعددة والزروع والثمار من نعم الله عز وجل التي أنعم بها على خلقه ليأكل منها الإنسان والحيوان والطير وقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الزروع والثمار حقا للفقراء والمساكين وهو المعروف في هذا الحق ورد الأمر به في كتاب الله تعالى في قوله جل شأنه, جل شأنه قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وقد عطف المصنف رحمة الله تعالى الكلام عن أحكام الزروع والثمار على ما سبق ذكره من أنواع الزكوات وهو زكاة الأنعام فعطف الكلام عنها بها على قوله في أول الباب تجب كذا ونص المصنف رحمة الله تعالى عليه في بداية الكلام عن نصاب الزكاة وعما ينبغي إخراجه من الزكاة من مختلف أنواع الحبوب وأشار للشروط المتعلقة بذلك فقال وفي خمسة أوسق فأكثر وإن بأرض خراجية 1600 رطل 128 درهما مكيا كل خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير من حب وتمر فقط منقى مقدر الجفاف وإن لم يجف نصف عشره كزيت ما له زيت وثمن غير في الزيت وما لا يجف وفول أخضر إن سقي بآلة وإلا فالعشر ولو اشترى السيح أو أنفق عليه وإن سقي زرع بهما أي الآلة وغيرها فيزكى على حقميهما وإن سقي بهما فعلى حقميهما وهل يغلب الأكثر خلاف انتهى كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه ونشرع في الحديث عن المسألة الأولى وهي مسألة النصاب الذي تخرج منه الزكاة فالمعلوم أن اكتمال النصاب شرط من شروط أنواع كثيرة من الزكوات ويفتدئ نصاب زكاة الزروع والثمار من خمسة أوسق فما فوقها استدلالا بحديث أبي سعيد الخدري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدق الحديث وبين المصنف رحمه الله جملة هذه الأوسق في الحبوب أنها 1600 رطل 128 درهما مكيا كل 55 أسرق حبة من مطلق الشعير من حب وتمر فقط هذا هو الوسق هذا هو الوسق الذي هو مكيال معروف يزن حوالي ستين صاع والصاع أربعة أمداد والمد ملء يدي شخص وسط ليست كبيرتين ولا صغيرتين ولا مقبوضتين قبدا شديدا ولا مبسوطتين بسطا شديدا بل بين ذلك وأفاد مصنفنا رحمة الله تعالى عليه أن المقدار الواجب إخراجه من هذه الزكاة من هذا النصاب هو نصف العشر إن كانت الأرض تروى بالآلة والعشر إن كانت الأرض تروى بالراحة والمعلوم أن الأراضي تختلف في ريها أحيانا من قطعة لأخرى أو من بلد لآخر وقد راعت الشريعة الإسلامية ذلك فلم تكلف المزكي فوق طاقته بل اعتبرت ما يبذل في الأرض من جهد ومشقة وقد ذالغ المصنف رحمه الله على ذكر الأراضي التي تخرج منها الزكاة بأنها حتى لو كانت أرضاً خراجية والأرض الخراجية كما أشار إليه بعض المالكية نوعان أو الخراج نوعان الخراج نوعان النوع الأول هو ما وضعه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أرض العراق لما فتحها عنوة وقسمها بين المسلمين ثم رأى أن ينزلوا عنها لألا يشتغلوا عنها بالجهاد فتخرب أو تلهيهم عن الجهاد فنزل عنها بعضهم بعوض ودعضهم نزل عنها بغير عوض وضرب عليها الخراج وأوقفها على المسلمين والنوع الثاني من أنواع الخراج هو ما يصالح به الكفار على أرضهم فتكون كالجزية تسقط بإسلامهم بخلاف النوع الأوعي وهناك تفصيل كبير في كتب الفقه لأحكام الخراج وما يتعلق به. وهل كل الزكاة وهل كل وهل كل الأصناف التي تنبتها الأرض تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار؟ فكلنا يعلم أن خيرات الله عز وجل الخارجة من الأرض كثيرة. وأن الله سبحانه وتعالى قد هيأ هذه الأرض لتنبت من الزروع والثمار الكثير والكثير فهل كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة؟ أشعر المصنف رحمه الله إلى أن الزكاة لا تكون إلا في الحبوب وفي التمور ونحوها فلا زكاة في غيرها فلا زكاة في الفواكه ونحو ذلك وقد ذكر الإمام الحطاب رحمه الله وهو من كبار أئمة المالكية أن الزكاة تجب في عشرين نوعا تجب في عشرين نوعا فيدخل تحت قوله تحت الحب تسعة عشر حبوب تسمى القطاني السبع وهي الحمص والعام يقولون الحمص والفول واللبيا والعدس والترمس والجلبان والبسلة أو البازلاء كما تسمى في بعض البلاد ويدخل فيها أيضا القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والذراء والدخن والزبيب وهي أصناف معروفة بعضها معروف في بعض البلاد وليست كل البلاد تعرف كل هذه الأصناف ويدخل فيها أيضا الأربعة التي تنتج زيوت وهي الزيتون والجلجلان أي السمسم وحب الفجل والقرطن أو فهذه تسعة عشر تدخل في قول المصنف من حب وتجب أيضا في التمر والتمر ليس بحب فهذه عشرون وعلى ذلك فيرى الإمام الحطاط ويرى المصنف ويرى الكثير من فقهاء المذهب بل ومن فقهاء غير المذهب أنه لا زكاة في الدين على المعتمد ولا في القصب ولا في البقول ولا في الفاكهة ولا في التوابل التي تستعمل للأطعمة كالفلفل والكزبرة والأنسون والشمر والكمون والحبة السوداء ونحو ذلك بينما يرى بعض فقهاء المذاهب الأخرى أن كل ما تنبته الأرض تخرج منه الزكاة والمصنف حينما عبر في قوله بالشعير اعتبره نموذج فأفاد أن الزكاة تخرج من مطلق الشعير أي ما يصدق عليه اسم الشعير من غير قيد سمن ولا ضمور وهو الشعير المتوسط بمعنى أنه اعتبر الشعير معيارا للوزن واعتبر حجم الشعيرة المتوسطة هي المعيار فلا اعتداد بشعيرة سمينة أو شعيرة نحيفة ويشترط في الصنف الذي تخرج منه الزكاة كما أشار المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يكون منقى مقدر الجفاف وإن لم يجف أي أن هذه الأوسق تجب فيها الزكاة إذا كانت نقية بدون القش فإن كانت لا تصل إلى ذلك إلا بقشرها فلا زكاة فيها ومعنى مقدر الجفاف أنه يحكم عليها أنها خمسة أوسق لو جفت فلو افترضنا على سبيل المثال أنها الآن, الآن أنها لو جفت لا تصل إلى خمسة أوسق فإنها لا زكاة فيها يعني ينظر إلى جفافها أو إلى تقدير جفافها والحق المصنف بالحبوب التي سبق ذكرها وقد ذكرنا من كلام الإمام الحطاب ما فيه الفائلة الكثيرة ولكن يشجر ظنى أن لا نهمل شيئا مما ذكره المصنف في نصه حيث ألعق المصنف رحمه الله الزيت مما له زيت وثمن غير الزيت وثمن غير ذي الزيت فالمعنى أن الزيت يجب إخراج الزكاة فيه إذا وصل إلى ذلك النصاب وتخرج الزكاة أيضا على حد قوله رحمه الله من ثمن غير الزيت من الحبوب الزيتية أي التي من جنسها أن يعتصر منها زيت كذلك ما لا يجب في الأصل كعينب بعض البلاد ورطبها تكون الزكاة في ثمن بعد التأكد من أنه بلغ النصاب كذلك الفول الأخضر وهو صنف معروف تجب الزكاة أيضا في ثمنه. هذا الكلام يفيد أن هناك من الأشياء ما لا تخرج الزكاة فيها نفسها نفسها ولكن تخرج من ثمنها تخرج من ثمنها. كأنواع الزيوت وأنواع العنب والرطب التي ذكرها المصنف رحمه الله ومثل لها بزيتون مصر وعنب مصر ورطب مصر إلى آخره. هنا انتقل الحديث بعد ذلك إلى طرح بعض الأحكام المتعلقة بالنصاب المخرج حكم حول دليل التفرقة في زكاة الزروع والثمار يعني ما دليل التفرقة بين ما سقي بالعشر ما يخرج منه العشر وما يخرج منه نصف العشر الدليل هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعرضهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر والعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي أو هو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في سواق تنشق له وهناك خلاف في تفسيره والدليل أيضا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشري والمراد بالثانية الآلة أو الساقية التي يستقى بها الزرع وهذه الآلة أبناءنا الطلاب تختلف من بلد لآخر وتختلف من زمن لآخر فهناك آلات قديمة وهناك آلات معاصرة تسير بأنواع من الزيوت أو البنزين ونحو ذلك مسألة أخرى هي شراء السيح أو النفقة عليه لو أن رب الزرع اشترى السيح وهو الماء الجاري على وجه الأرض بمعنى أن السيح وصل إلى أرض الغير واشتريته أنت من تلك الأرض فما الواجب عليك إذن أيها المسلم في زكاة زرعك الواجب عليك كما قال المصنف في هذا الزرع إنما هو العشر الواجب إخراج العشر سواء وصلك السيح بدون شراء أو اشتريته من صاحبه أي من صاحب الأرض التي نزل فيها فالواجب حينئذ العشر وليس نصف العشر لماذا أبناءنا الطلاب لأن العبرة هنا بسقي الأرض بالسيح بغض النظر عن كونك أنفقت فيه مالا أو لم تنفقه وعبر المصنف بقوله ولو اشترى السيح أو أنفق عليه ليرد بذلك على قول في المذهب يرى أنه ما دام قد اشترى السيح أو أنفق عليه فإن الواجب عليه حينئذ نصف العشري نصف العشري وليس العشر وهو رأي معتبر وله وجهه إلا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه قد رده بذلك مسألة الأخرى ما الحب لو كان الزرع مسقيا بماء مشترك قال المصنف فيها وإن سقي بهما فعلى حكميهما وهل يغلب الأكثر خلاف معناه أن الزرع لو سقي بالسماء والعيون والآلة أيضا كان وجد من السقي ما يحتاج معه إلى سقي بالآلة هناك بعض المناطق قد لا تصلها مياه السماء أي مياه المطر أو مياه, مياه العيون فيحتاج إلى سقيها إلى آلة ويحدث هذا في كثير من البلاد في بعض الأراضي المرتفعة أو بعض الأراضي التي لها ظروف معينة لا ترتوي ريا طبيعيا بماء السماء أو ماء العين فتحتاج إلى آلة لتكثيف الجهد في سقيها. فهنا لو أن الزرع سقي بهذا الماء المشترك ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض وماء قلف الإنسان في سقيه آلة وأنفق مالا فإنه حينئذ يكون الحكم على ما هو عليه بمعنى أنه يزكي بزكاته ما معا ويكون ذلك عندما نفترض أو كما أشرنا افتراضا ساجقا أن الماء يحتاج إلى كمية أن الزرع يحتاج إلى كمية من الماء وأن السماء امطرد عليه مثلا خمسين بالمئة أو سبعين بالمئة وبقية احتاجت إلى الآلة فحينئذ نخرج من كل مقدار حسب وضعه فنخرج من الستين التي سقيت بالماء الطبيعي ونخرج نصيبها على أنها العشر ونخرج مثلا من الأربعين التي سقيت بالآلة نصيبها وهو نصف العشر بعض فقهاء المذهب رحمه الله عليهم يعتبرون الأكثر فيقولون تغليب الأكثر أفضل من تقسيم هذه النسبة بمعنى أنه إذا كان الذي سقي بماء السماء أكثر فنعتبر الحقل الحق لكله على ذلك وإن كان الذي سقي بالآلة والأكثر فنعتبر الأمر أيضا على هذا النحو يعني تغليبا لجانب الكثرة بصرف النظر عن تقسيم المسألة تقسيم حسابي دقيق ثم انتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه ليشير إلى مسألة ضم الحبوب بعضها لبعض بمعنى أنه لو دخل للإنسان زرع من حبوب متنوعة فهل تضم هذه الحبوب بعضها إلى بعض قال المصنف رحمة الله تعالى عليه وتضم القطاني والقطاني سبق ذكرها سابقا وتضم القطاني كقمح وشعير وسلت وإن ببلدان إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر فيضم الوسط لهما لا أول لثالث لا لعلس ودفن وذرة وأرز وهي أجناس والسمسم وبزر الفجل والقرطم كالزيتون للكتاني وحسب قشر الأرز والعلس وما تصدق به واستأجر قطا لا أكل دابة في درسها هذا الكلام من المصنف رحمة الله تعالى عليه يشير يشير فيه إلى مسألة ضم الحبوب. فيقول إن القطاني السابعة والتي سبق ذكرها سادقا الجلبان والفول والحمص إلى آخره هذه الأصناف يضم بعضها إلى بعض في الزكاة فعلى سبيل المثال عزيز الطالب لو افترضنا أن عندك صنف من هذه الأصناف لم يصل إلى النصاب ولكن عندك في حقل آخر أو في قطعة أخرى من الأرض صنف آخر يكمل هذا النصاب لو ضممنا هذا إلى هذا لصار المجموع نصابا فالواجب حينئذ ضم البعض إلى البعض الآخر لأنها صارت كالصنف الواحد هذه مسألة وهي مسألة ضم القطان السبعة مسألة الأخرى وهي مسألة ضم القمح والشعير والسلط ذكر المصنف ما يفيد ضم هذه الأصناف الثلاثة بعضها إلى بعض هذه الثلاثة تجعل كصنف واحد فلو أن عندي من القمح ثلاثة أوسق ومن الشعير مسق واحد ومن السلت مسق واحد اكتمل النصاب عندي خمسة فيجب علي ضم ذلك كله وإخراج الزكاة منه بعض أهل العلم لا يعتبرون الشعير والقمح صنفا واحدا ولكنهما هما صنفان فلا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة وقال إنه لا يوجد في هذين الصنفين ربا الفضل لأنهما ليس جنسا واحدا ومن قال بذلك الإمام المالكي عبد الحميد الصائق هو من أجلاء أهل المذهب وهذا الإمام رحمة الله عليه رحمه رحمة الله تعالى عليه له نادرة فقية طيبة نذكرها أنه حلف بأن يمشي من مكة إلى مصر على رجلي إن هو أفتى بقول مالك في مجموعة من المسائل ظهر عنده فيها مخالفة قول الإمام لصحيح الدليل من ضمنها هذه المسألة الإمام الصاغ يرى رحمه الله عبد الحميد الصاغ أنه يمشي حلف أنه يمشي من مكة إلى مصر على رجليه إن هو أفتى بقول مالك في بعض المسائل ظهر عنده, أنه ظهر عنده أدلة يخالفوا أن الإمام مالك خالف فيها صحيح والدليل من بينها هذه المسأل ومن الأمور المتعلقة لمسألة الضم أيضا ضم الأصناف أن هذه الأصناف تضم بغض النظر عن كونها مزروعة جميعا في بلد المزكي أو بعضها في بلده وبعضها في بلد آخر يعني لا العبرة بتجاور قطع الأرض التي فيها هذه الأصناف ولا عفرة بكون الإنسان يمتلك كل هذه القطع أو كل هذه الأصناف في بلده فقد يقول للإنسان قطعة أرض في بلد وقطعة في أخرى وقطعتين في بلد ثالثة ونحو ذلك العفرة بكون كل ذلك ملك لهذا المسك فلو أنني أمتلك قطعة أرض أزرعها في مكان وعندي قطعة أخرى في مكان آخر وقطع ثالثة أو ربع إلى آخره وزرعت في القطع الثلاثة جنسا واحدا أو جنسا مركبا من عدة أصناف فإنني أضم الجميع وأفرج الزكاة عن الجميع نظرا لكون ذلك كله ملكي ثانيا محل ضم بعد هذه الأشياء إلى بعض حيث جمعتها الأرض بمعنى أن يكون الأخير منها قد زرع قبل حصد الأول فإن كان الآخر قد زرع بعض عصاد الأول فلا يضم شيء منها إلى شيء يعني العبرة بتدافل الزروع في مسألة الضم بتدافل الزروع قبل أن أحصد هذا زرعت هذا وهنا على سبيل المثال ألفت النظر إلى أن بعض البلاد التي فيها وفرة من المياه كالبلاد التي فيها الأنهار كنصر والعراق والمياه بلاد الشام ونحوها هذه البلاد قد يزرع صاحب الأرض القطع الواحدة في السنة بثلاث أنواع من الزرور وأحيانا يزرع صنف داخل الأرض قبل حصاد صنف آخر على سبيل المثال في مصر قبل أن يقوم بقطع الذرة يلقون فيها ذرة البرسيم البرسيم يستخدمه تستخدمه المواشي كعلف فتتداخل هنا الزروع بعضها مع بعض هنا يشير المصنف إلى أن محل ضم هذه الأشياء بعضها إلى بعض حيث جمعتها الأرض بمعنى أن يكون الأخير زرع قبل أن يحصد الأول ثالثا ذكر المصنف أو ذكر بعض الشراح استنباطا من كلام المصنف الطريقة التي يتضم بها الأصناف بعض. فقال إن طريقة الضم أن يضم الوسط للأول أو الثاني ولا يجري العكس فلو افترضنا أن في الأول وسقين وفي الوسط ثلاثة أوسق وفي الأخير وسقان فإن هذا الوسط يكون مكملا لكل واحد منهما فهو مع الأول نصاب ومع الثاني نصاب يعني الذي وقع في الوسط اللي هو الثلاثة أوسق لو ضمناه إلى الأول يصبح نصاد ولو ضمنا إلى الأخير يصبح أيضا نصاد وقد جمعت مع الأول الأرض بأن زرع قبل حصاد الأول وجمعته مع الثاني الأرض بأن زرع الثالث قبل حصاده إلى آخر الصورة التي ذكرها بعض الشراح أخذا من كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه يعني مسألة الضم فنضم الوسط الأول أول الأخير وليس العكس. والضم على هذه النح على هذا النحو أو على هذه الصورة مقيد بقيدين: الأول أن يكون فيه مع كل منهما نصاب، والثاني أن لا يخرج زكاة الأولين حتى يحصد الثالث. بمعنى أنه إذا أخر زكاة الأولين قبل أن يحصد الزرع الثالث فلا يضم الوسط لذلك الثالث. بل يزكي الثالث على حده إن كان نصابا يعني بلغ نصابا وإلا فلا أي وإن لم يبلغ نصاب فلا زكاة فيه ووجه عدم الضم في هذه الصورة أن الثاني لما زكي أولا وحصل فيه نقص بسبب الزكاة في المثال المشار إليه سابقا لم يبق من الثاني ما يكمل به النصاب لو إننا ضمناه للثالث فلا يضم له لما تقدم في الشرط الأول بقي قيد ثالث وهو أن يبقى حب السابق لحصاد اللاحق فإن أكل حب الأول قبل حصاد الثاني أو أكل حب الثاني قبل حصاد الثالث فلا يضم الوسط له. يعني مسألة الضم ضم الوسط فيها ثلاث قيود التي ذكرناها سابقا رابعا لا يضم زرع أول لزرع ثالث بعد حصاد الأول إذا لم يكن في الوسط مع كل منهما نصاب يعني عندنا زرع أول وزرع ثالث ولا يوجد زرع ثانٍ في الوسط يكمل النصاب فلا يضم بأن كان في كل وسقان في كل وسقان ولو كان في الوسط مع الأول نصاب وليس فيه مع الثالث نصاب أو العكس بأن كان الأول ثلاثة والثاني وسقين والثالث وسقين أو مثال آخر كان الأول وسقين والثاني كذلك والثالث ثلاثة أوسق فيضم الوسط للأول في الأولى ولا زكاة في الثالث وللثالث في الثانية ولا زكاة في الأول هذه صور أبناءنا الطلاب المالكية كثيرا يفصلون هذه الصور في كتبهم فلو رجعت إلى حاشية الدسوقي وغيره من شرح خليل أو الحواش التي على خليل لوجدت هذه التفصيلات وهذه الصور خامسا لا يضم القمح للعلس ولا للذرة ولا للدخن ولا للأرس بل كل صنف منها صنف مستقل على حدة. فإن حصل منه خمسة أوسق زكيت وإن لم تحصل فلا زكاة فيها ولهذا قال المصنف وهي أجناث أي لا تضم إلى القمح ولا الشعير ولا يضم بعضها إلى بعض ولعنس هذا حب ذكر الفقهاء أنه ينبت في اليمن وأنه طويل ويشبه القمح وقد سئل عنه الإمام الأجهوري في الجامع الأزهر فقال وعنس حب طويل باليمن ويشبه برّا خلقة ياما فطن رحمة الله تعالى على الإمام الجهري سادسا مسألة تضم زوات الزيوت لا يضم السمسم وذذر الفجل والقرطم كالزيتون ومعرف أن هذه أصناف منها زيوت فهذه تعتبر كالزيتون في وجوب الزكاة وبالتالي فإذا حصل منها ما يستوجب أو ما يبلغ نصابا زكيا وإلا فلا زكاة ولا يضم بعضها إلى بعض فكل واحد من هذه صنف مستقل أما الكتان وهو نفت معروف وله استعمالات واسعة في الملابث ونحوها فهذا الكتان وإن كان في زيت إلا أنه لا يحتسب من زوات الزيوت والظاهر من كلام المصنف أنه لا زكاة فيه أو الظاهر في المذهب أنه لا زكاة فيه فلم ينظر للكتان على زيوته ولكن نظروا له نظرة أخرى باعتبار يدخل في الملابس ونحوها فلا زكاة فيه وهل تحتسب بعض الأشياء والنفقات في الزكاة أو لا تحتسب يعني مسألة بعض الحبوب لها قشور كالأرز مثلا ويباع الأرز أحيانا بقشره ويباع بغير قشره وكذل العدس. المصنفون أورب بعض الأمور التي تحتسب في الزكاة أو لا تحتسب على النحو التالي يحسب على المالك من النصاب الشرعي قشر الأرز والعرس الذي يخزنان به فلو كان الأرز مقشورا يزن أربعة أو سق. وبقشره خمسة فيزكى وإن كان أقل من ذلك فلا زكاه أيضا يحسب ما تصدق به على الفقراء أو أهداه أوابه لأحد بعد الإفراك يعني بعد إفراك الثمار إن لم ينو به الزكاة هناك بعض الناس قبل أن يخرج حق الله تعالى وهو الزكاة الواجبة يقوم بالإهداء لأقربائه وأحبابه وجيراني أو يقوم بالتصدق على الفقراء فما حكم ما يخرجه من ذلك هل يحتسب من الزكاة أو لا يحتسب المصنف يشير إلى أنه ينظر لجملة ما أدخله الزارع من زرع ولا يحتسب ذلك ويحتسب ذلك بمعنى أنه إن لم ينه به الزكاة يحسبه ولكن إن أخرجه على سبيل صدقة التطوع أو على سبيل الإهداء فإنه لا عبرة بذلك لما قد يكون في ذلك من التحايل على أخراج الزكاة ونأخذ مثالا فنقول لو أن المرأة تصدق بيسق من ستة أو ساق عنده فلما جاء ليزكيها تصدق الواحد منها فإن عليه إخراج زكاة الستة وليس زكاة الخمسة فقط ولا يقول إنني تصدقت به وما تصدقت به لا زكاة فيه لماذا؟ لأن الشرع يفرق ما بين صدقة التطوع وما بين الزكاة وليس إخراج صدقة التطوع سبب ليفوت حظ الفقير إلا إذا تصدق به على فقير ونوى به الزكاة ونحن نعلم أبناء ربطلال أن من الفروق الواقعة بين صدقة التطوع وبين الزكاة المفروضة أن الزكاة المفروضة لا تخرج إلا للأصناف المحددة في آية مصارف الزكاة والواردة في سورة التوبة أما صدقة تطوع فتجوز على الفقير وعلى غير الفقير وتجوز على المسلم وتجوز على غير المسلم وقلنا يذكر الحديث أو معظمنا يعرف الحديث الوارد في قصة الرجل الذي أراد أن يتصدق على فقير فوقعت صدقته مرة في يد غني ومرة في يد كافر ومرة في يد زانية ولما لام نفسه على ذلك نودي أو أخبره أن صدقته قد وقعت في محلها بعون الله تعالى والحديث مشهور في كتب السنة فهنا لا ينظر إلى ما ذكره لا ينظر إلى ما فعله صاحب الزرع من تصدقه أو هبته أو نحو ذلك إلا إذا تصدق به على من يستحق الزكاة وكانت نيته فيها الزكاة أيضا يحسب من النصاب ما استأجر به الزرع. في الحصاد أو الدراس حالة كونه قطا أي مقطوطا بمعنى مربوط فيحسب الأغمار والكيل الذي استأجر به وعليه أيضا, إن يجب وعليه أيضا إخراج الزكاة منه ولكن لا يحتسب ما أكلته الدابة في أثناء عملية الدراس لأن ذلك فيه مشقة وينزل هذا الأمر منزلة الآفات السماوية ثم ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه أن الزكاة تجب عند إفراك الحب وطيب الثمر فذكر هذا النص قائلا والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب والزكاة على البائع بعدهما إلا أن يعدم فعلى المشتري والنفقة على الموصى له المعين بجزء للمساكين أو كيل فعلى الميت هذا النص يشير في المصنف إلى عدة أمور منها أن الزكاة تجب في الحب بالإفراك أي مع صيرورته فريقا ينتفع به وذكر الإمام اللغمي وهو من أئمة المذهب المشهورين أن الزكاة تجب عند مالك رحمه الله بالطيب أي ببلوغ الثمر حد الأكل فإذا أزهى النقل أو طاب الكرم وهو العنب وحل بيعه وأفرك الزرع واستغنى عن الماء وسود الزيتون أو قارب السوداد وجبت في كل ذلك الزكاة يعني هذه الأمور عند المالكية هي التي بمقتضاها تجب الزكاة من قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فليس الوجوب بيبس الحب ليس الوجوب بيبس الحب ولكن بكونه يستحق الإفراك فقد يستحق الإفراك قبل اليابس بلحظات أو قبل اليابس بوقت والمراد بالإفراك في الحب وطيب الثمر مسألة استغنائهم عن الماء ولو بقي على الأرض لتمام الطيب أما تستغنى الحب عن الماء والثمر عنه فقد وجبت فيهما الزكاء ولو بقي على أصولهم يعني على سبيل المثال القمح يأتي في فترة يستغني عن الماء فيظل مثلا إسبوعا أو عشرة أيام مستويا ماضجا ولا يحتاج إلى ماء وتتفاوت مراتب الناس في مواقيد الحصاد فهذا يحفظ قبل هذا باسبوع أو بعده باسبوع أو نحو ذلك ويتعلق بما سبق أن من مات وترك زرعا قبل الإفراق أو ترك ثمرا قبل الطيب وورثه ما غيره ولم يكن نصيبه منهما أي الوارث بلغ النصاب فلا زكاة عليه فيما ورثه وإن كان تركه الميت وإن كان ما تركه الميت قد بلغ النصاب إلا أنه لا زكاة فيه لماذا؟ لأنه مات قبل أن تجب فيه الزكاة والورثة تقسيم المال عليهم لا يملك واحد منهم نصابا منفردا فلا زكاة عليه إلا إذا كان للوارس زرع من مصدر آخر فيضم ذلك بعضه إلى بعض بمعنى أن الشخص لو مات وترك الزرع قبل عملية الإفراق أو قبل طيب الثمر وانتقل الزرع بعد ذلك من زمة المتوفى إلى زمة الورثة فلا زكاة على الورثة في ذلك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 فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد. لا تصدقن بصدق، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية. لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني. فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني.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 أن شخص وجبت عليه زكاة بنت لبون أو وجبت عليه الشاه معينة في زكاة الغنم أو زكاة الإبل أو نحو ذلك فلما أراد دفعها للفقراء علم من حالهم أنهم سبيعونها بسعر دون سعرها فقومها لهم تقويما ماليا وأعطاهم القيمة وظن أن هذا أحظ الفقراء. المصنف وكثير من فقهاء المذهب يرون أن دفع الزكاة بالقيمة لا يجوز دفع الزكاة بالقيمة لا يجلز وعليه فإن المصنف يرى أنه إذا دفع المرء قيمة الزكاة ظنا منه أن ذلك أنفع الفقراء، فإن ذلك لا يجزئه والحقيقة أبناءنا الطلاب أن الخلاف في دفع الزكاة بالقيمة سواء كانت الزكاة مال أو زكاة فطر خلاف كبير مبسوط في موضعه من كتب المذهب ومن غيره من الكتب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 قبل حولها بشهر ونحوي فلا بأس أما زكاة العشر هي زكاة الزرع والثمار فلا تجزئ ويستدل على جواز التقديم بحديث علي رضي الله عنه أن العباسة سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك قال مرة فأذن له في ذلك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 وإذا أخر فالتأخير عليه وحينئذ لا تبرأ زمته بذلك لا تبرأ زمته من ذلك إلا بالإخرار وقد أشر في المسألة السابقة إلى مسألة العزل والتأخير ومسألة التفريط سيشير إليها المصنف أيضا بعد قليل حيث ذكر عدة صور فيها ضمان الزكاة من بينها لو أن المرأة أخر الزكاة عن حولها